ودخل المدينة على حين غفلة من اغلى فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدو ஷலி மீனா ஃபுஸ்கல மீனா மணிஷ أيطان ان نعدهم مضلم مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فَوَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ وَهِيراً لِّلْ ميم فاصبح في المدينه خائف يترقب فإذا الذي استعصره بالامس يستصرخ لَهُمُ مُوسَى إِنَّكَ لَرَوْيٌ مُبِينٌ فَلَمَّا أَن أراد أن يبطش بالذي وعد مَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُ كن نجبرا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء وَصَلَ الْمَدِينَةَ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَسْمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجَ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفٌ يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ